أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م غلبت الروم في أدنى وَهُمْ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح بِنَصْرِ بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز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 فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا ۚ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 إن فِي ذَالِكَ لآيات لِقَوْمةَ فَكررون وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرض وَختتِلَافُ لسِنَةِكُمْ وَأَلوانِكُم إِ فِي ذَلِكَ لآيات للعَالمين وَمِنْ آياتِهِ مَنامُكُم بالِالليْلِ وََّهَار وَبَتِ غاءكُم مِ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 وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَٰكُمْ فَإِن أَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ وَأَنتَ خَافُونَهُم كَخِيفَتِكُمْ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 وَمَا آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رَزَقَكُمْ ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء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 ف تَقَمن مِن الذينَ أَجرَْموا وَوكَانَ حَقًّا عَلَن نَصُ المُؤمِنين اللهَّهُ الذي الرُسِلُ الرِياحَفَةُ ثِير سَحابًا فَيَبَسقُهُ في السماء فَيَبَسقُهُ في السماء إِكَي فَيَشاء وَيَجعلهُ كِسَفَ فَتَرَ وَودَقَا يَخْرجُ مِنْ خلالِلَال فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن ذَلِكَ لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فَإِنَّكَ لا تسمع الموتى وَلَا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وَمَا أنت بهادي العمي عن ضلالتهم